122. تقيم الوزن وَلَا ولا تخسر الميزان 123. والأرض وضعها للأنام 124. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام 125. ابي اي الاء ربكما تكذبان خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من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 وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟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 إن استطعتم, إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فينفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 في السماء فكانت وردة بسيماهم فيأخذ بالنواصل والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطُوفُونَ بَينَهَا وَبَنَ حَمِي م آ فَبِأَي آلَ إَِبّكُمَا تُ كَذبَ وَلمَن خَافَ مَقامَ رَّ جََّتَ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 لفاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق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 فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عيناننا الضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان Фіхіма факіја, ванахлу, варуман Фабі ай алаі Рабкіма ткзібан Фіхіна хайраја فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم أطمث هن إن لَهُم وَلاج فَبأَآ يّكم تُكَذبان متكين على رفف خد وَعَابَقَرين حس فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام